يا اهل زكاة زكاة القوة هالكولي هو واجب اهام ديوة اما السرواية حقو تمد اخرجو بحياء ساعا سوس بحياء عضو اعضو ديوة اهل الزكاة زكاة القوة انا ووجوبت وجوب اهام واجب وان امرك وجوب اما اخرجو بحياء ساعا هالكولي هو اوسا ازا ازو من طعام من بعام او هنغوريا من بعام او يعني ولا عنايه ولا عنايه او غوط البلد غايمه بيساء نيوم اكو تيم يعني ساعه من برين خليتوا باهريات قد به ايش باهريات الشدر ساعه من برين وصاعه من شعيرته وشاعمت فاني تروا نعوه يا ربي سعى عم الحديث المتيع واني قالوا ايدا اتصلا عم بره حديث كواه هالسوس هو يعني بره هالسوس قليه غوثو البلد وحيبو غالبه هالسوس ومسيقه بهيه هالسوس وبريده هالسوس وطنيره انت يا حديث واليه اعتمت ان شاء الله زيته في صغيرنا تفصيل اهداله ادو ان شاء الله بدون تنتسى هو في الفطري في ذي في 11 تن في الفطري في ذي كانت الفطري اختو زيت دي سي معو بي لله تعالى الى الفوريسيين على احسان اديشي بي اسم انه احسان فالاي معايا لي اسمو هنوني صوم رمضان كلا صوم فياني لي شوري هذه ها حب يو نتسائمك دعاني أسوافجي أجليدي شكري وفي حياة سومكيسو حلوخاتي مايو يو أسواف حلوخاتي مايو هالو يو هتفد رجيسي قابل ديلي في انتثالا لأمر ربهي ربهيسي أمركيس كنفرمو أسوافتو مايو حسي ويعني إلميسي أو مصروفي وهو حسو هلاي وهو رمناك عن سخار وشوشو دميهي يكون فرح سنعي كباحان مخاسم نكي سوميه مخاسم نكي سوميه مخاسم ننك او مغعيسي او يعني او نمسوميه مصروفه نساسيه على ما غرره في المهر الدين معدور اسيهي معدور اساليه اما دشان اسكتو وحقه واي ماله ما دولتا اهاي واي ناتوا مردعا اهاي نيكي تقا اهاي بهاي ساع على اطلاقي النبي عليه السلام ساع عن اسري ساع محاواي ساع من بور محالي را معنا رحالك بهاي ماذا حول بهاي على قبيعي هل على قبيعي يو ماذا حول بهاي انتي اذي انا عارف كيف طبش يفوز محاله الى شرطه وقال يفوز قتل بغداد هو تفاني مو ايه ومغاصي لحسابه ولو ابرايو شرطه يفوزين شرطه قال قدر استحمال الجيش جوا طلبوا عندها شده يا اشكر احسن يعني عند ابي حنيفة ابي حنيفة افتيسي سيد رضى الاسلحة افتيسي سيد احلى امامي هو مالكي شافعي حنبلي واشراسيين انشان رضى اليوثموس قبرة ابي حنيفة امام الاعظم هو ايه سيد رضى الاسلحة ومن دعامين ومغعيسي قلية عمسة برأة محمد بريدة وحيب دعامها هذه في في زكاة الفدر كبحية بس لا بساعة بس ساعة أول إضلاقي يعني استجيب يعني انت هو ايه وجوب هو الفدر بحديث وجوب هو ايه اتماعنا وقول عيد فان اوش هذكا نخضي ذات اعماعه هذيك مغيهين لتدوية معها لتريها المحا أصدقوا إجماعوا دول مغاوين يعني اللي هين واجب معها لها التوان لما كان وركودي وشاد وشادين وشاد غرينين وركودي ملا ملاح صحايا لكن إجماعوا دول أمان توجيه يعني وعلم وعملون كقارين يعني عملت فقارين دلتها صالحين وحالوا أبكيها تري يعني بسجعنا من إمام أو راوين يعني أحدهم سوشيني ماذا بتري تأكيد السعوة معايا لواجبت وحواهي لهن حلسوس أو قاملة من أي جيسة أن تأهدوا سديقوا حنفيدة أي كجورت خلاف سنة بقى. تفشيلكي انه معلم حاله في حنيفه صاع مخباء صرع وحكى له بيكرا قيمه بكرا اسميها ايغول بكرا وخطيره بالتفقدين تاع 10 بلس كاي وحا اوود انا اصير على قياس صوتها منها باللكيزي وحوايل كل اغيازه واسميها بس دي ميغشولا بلي ميغدوتي بلي يساعد في اي ونظيف مليه لايو احسن بوست شوزك يميخ هش دواء سوتي وحش دواء لما شلن لما لا اسكريب بريتك لما شلن هش دواء رخيصة نطفقها هنا نرخيصها ان شاء الله على هش دواء اسكريبك هاي مؤلاء اطماء يعني اصي صدح يعني مسأله او ملعيش اصيها بالتقليد كيسي ان له التقليد سلاء البنان تهي ياسخواتنا كميد الزياد الفدرياء منك يعني علم الآب وبرتو شغوط السيطان والتغليد الزيادة إليه لكن انو تمها يوحى كميد ايه البيت الزكرة لسيو اسكاليا موا الزكرة مفتدي البيت الزيادة لسيو يا وايه ابن مطلب ابن هاشم شو مالي نبوا كجرتاه ابن مطلب هاشم ابنه الضالب ابنه هاشن انت القشق امان تودي عشرافتي الماغذير تودي وايه مامشان في امطلب ديس كاهاية ايه كواستنف تودي يعني شرعي اهان معاية النبي عليه السلام مركيز وحاسري مركيز الناح حسين وصوه وصوه او حلقيني مهالكي زكادا لكيني تمير بضن كفتري يلا كاني وحيالكي كلا يلا كاني يا سيد حسن كسوأور دي سيد حسين وحسروي أفكاس كيستي بحراء بأسخاتي سوك رجول هايك بعد يسأخ كخ كخ كخ كخ أسير أسير هاشم وبنه مطلب فبنه هاشم يعني لا تحلو لنا الزكاة زي كنوم حرارها نعم بنه حنيفة كلياوتها شاف عيدة تتمد أخطقورنا اللي هراعي رقاسنا راس واقبتين وعليهين شاس لكن نسكي حديث اهاي حلاقشي في لا تعلو لنا الزكاة بن هاشف و بن مضرب لا تحلو لنا الزكاة يو وحسوكا وردد في جارح وحلاق بعكر الزكا لغاق بعكره روض تجاره شافعيه اللي تغيرت هاي قبان قضيعه او مالكه او مديعه او تنعسيه منصوب هو جوجيو زين في مالا ربحيه او بحياه لكن ثمه على ربحيه مضودي انا ربحيه ما بخار بافان زكاه العرضي زكاه العرضي ما ما بوارو بزكاه العرضي عن ما عليه البضائع الضركي واي يعني هيال هي بضاعه ترقه ماركه مغاير فيها غير غير جكودي ماسكلي تمابي حنيفه وعات على الارض وفيها ترقه مفتسه لو بها البضاعه كلها تحتاج تكون اوكب او بار باتي اوفتين او براه غير طبعا تغليد كيسي على اسبوهاية امام بخاري حسنية باب زلاث العرض أسوحره باب لن أوحر بابه زكاة العرضي وقتباري وقتباري مركعة دعوة زكاة دي أنجونا أنا جوكتو أنا فكليا قيمة بحيكرا قيمة بحيكرا أنا طمر ربنا أيانتو مساري إذا حنيفية وبنايينين برواس وكجيهين أي مضال بحيكرا تلك عم وكان سايا قيم دي برساله قبل مكهبه شافعيه ويه وحنبل ومكارعش اه تقليد كانه شروط نسبه او عدم التنسيق الهوي تنسيق انت وتحافظ من دون حاول اذا كان في اصول عالم قادر كبير اكثر وما سل على سيدنا محمد كديم وعلى أهله وصحبه وسلم علمنا رحمه جفلنا بما نسينا بفضلك يا رظيف رب يسر أتعسر وأن يخريم تذكرنا بما نسينا بفضلك يا رظيف بيصر لا تعصر معين يا كريم على النبي نبي صلى الله عليه وسلم أدوا حق المجالس اذكروا الله كثيرا وأرشدوا السبيل وعضوا الأفسار أدوا حق المجالس أدو أجهالي استحقوه دي بلدى إلي أركض فوري استحقوه دي بلدى اذكروا الله إله عصر كثيرهم بظم وأرشدوا السبيل جذكاً هنونيا وأرشدوا هنونيا السبيل وأرشدوا هنونيا وجوب واحد السبيل ولبعين واحد مم. مم. أنا ها أصببنا عليه الصلاة والسلام أصحابتك سؤالين سبب الورودك وعوائي حديثك أكسو أروري وعسا هاي لكم كنمن أعوه أصحابتك مدهيرين يا رسول الله أنا قابل أنفعله سنو أكشيكي سنو كودة وبهنا هميل كودة هل داعيان تنو حلو كليه فليه ودرر فليه ودرر ملي بإنه هدمين ها انت الفريس تم عدرعه فليه صحيح فليه ودرر وانه فرره كيه يو اي سي وقت يسال الله حلو فليه ودرر مالليجر عبدالييني باديل مالليجر عبدالييني هدالكيني ها هلا كونها الفنيالكو عددك فريسدان ونظر عايدين خلق انليجر يقيت عبدالييني بسان الفريسداني ورشتها ورشتها فعدوا ويقولوا يا رسول الله ما لن فريصه انك خودنا عبانا مكمل بكرنا صلوات الله والسلام عليه السري ويقولوا احساس اهلاهين ودوا قلتها حق المجالي مجالي ستحقوا بقولها لقد <تصفيق> أرهبوا لأي ماذا مجالس جمع مجلس وإمارة على فريس تعالى بعد ياسمكي هيرين حق المجالس لم يلعسره اللهم صلت وسلم عليه والآله حق <تصفيق> المجالس قد مجالس تحقوه بالقدا وحيا ومجالس تروهو حقوه بأهل قدا بعد ياسمكي هيرين بمجالس اصحاب التاويد دي وما حقها اهل الرسول الله حربي مجالس المحاسبه حو مجالس نور بها على فريضه حق اليه المحاسبه وعاتب الحقوق والهواه اول شيء مجالس تلاوه يس الله اله رجع لا بيني ولا ما ما حق فريضه يقول لها هذا بانانا هذا دقرا حصا كثيرا أو بضان مجلس كاسي هت يدقر الله هتكسوا بالسين التوحيد الأخرية سلية الأخرية فاتحك و أخر ستاء وراهك و أخر ستاء حديثك و الشيعة انت أسهل دقر الله شملها هي مركزة ديسائي هيشين مجالي ستاسي هو أني مركعي ساعة وأني مركعي دقري أني مركعي دقري, يعني مركعي دقري وحيالها وما لا وحيالها وحني ترين وما لا يعنيكم لا واني شغلها دقري الاتماد من دقركم الستين فالحديثها ومعها فاللحمها فرمقان كذيرا بشيئا وأبنائيا وأيضا بيح مشترقف الشيطان وحيد شجار غيودي بن عصي غودي وحيد يعني لنبي مراوط لها أسئل ربا بحوائي فرطة دقري إليه بحصوب وأسئلو هنونية هجوب آنواه أضاء معناها أضاء الله و شو مملصه حوالنا هنوني توتي كان ابو باجي استينه هنونيه وجوب هاوي انت ووجوب مم. وجوب العين ووجوب الكفايه مهار وجوب عيني واش ضداله كان جدك قد من واشدو هنوني السبي في البلاد النبي عليه الصلاه والسلام على الشامي جدك الهنوني يا جد ما الهنوني يا جد بلنوني جد وعمل استغ جدوا الهنونا هذه مثلا خفراسه او صوراسه يدوت قصو الهنوني يديو انكم مثل الشيء ما جالس ذا اس الهراء انت واجدك دي دو مواهير انت مواهير توسيها سفيعو توسيها ما عندو لودر حتى كبار حتى كبار واه كتا قليل او حنوني هنه ليك عمي سفيعو او شي سفيعو او شي مهي السروه دي كسيين بينس جو دي هاديوستو ليك دويره على المدينه او هاي, هاي. توسيها بعدي عباي مريم شكي مريم العابد دي <تصفيق> يعني مالي قصو عطا جتيك هواوي جتيك هواوي دي ليه عارفت ألين دي القوايا أي وصوه مرطي وعايرين جتي انتي واي ماكي ويدي الشيء جتي انتي واي كري وعلميا ملكة الاهتيني عجاليها تذكر أولاك دي الحاله يقول ضغامه رومانتن شغل ما له يعني يوم كاسه سطوح الغاز عايز جبت الكميان في روميان بعد ماها الغاز جبت له على سقطول سيو انا عندي كحراره في دواي اصول مرايا النار صوري يبرقوا ع صوري مانيان علي ان نفدون من ان انا راسم انديني الحراق انديني اللغطاء اني لا ابغى تدوش اندي اللي وحا لا دكتونها انه في جنون النار غير هيدي وفي النوق مجالس هذا النبي رسول الجيدة وحيالها وجدتك أنهان كريه يلي الله فريست أعام من الضره ومعاييري جريدك حقود السيا مالهني مجالس حقود السيا سيدنا الله يلي الله فريستو الفريس اليسين فريالك حقود ديواء حقود قتل سيدنا الله حقود السيا جد لهاي خلحات سيدنا تأكيد ميسفر يو. ميسفر أن الوالبة من يسفر إلى مجالس حق سياسة مجلسة حقيقية سينوي الشيخ أنا عني ذكر الله الغبادي من وحيد ويد يوجد قلومه جداسي التوزم وتوزيسين وصواله من التوزيسين إنه على حباسه غضو غضو لأن حباسه معنا ساوي أو. والله والأمسار <مش> وحيا لها ومغعيس أن في عينين أغشي وحيك لاتو ديموليسي فضلك هنا أيضا تاسع <مم> بهني <فيه انك> كلابتا بسم <مش> الله الرحمن الرحيم أنا قلت سيري أهل العالي آهدين يا رسول الله المجلس الآمن لهني أنا كمجلس الآمن ربنا رسائه من سي يعني حقيثي قولا حقيما حواي مكيوي دين حقيثي الله تكيب أنا أعمال حديثي رسول كآلت الله ما جلسه هوم هوم فلسطان مجلس المجلس إلا فلسطان هو ولم يذكروا الله نبي أو إلهي كحسي ما جلسه هوم هوم من فلسطان هوم دول مجلس المفلسه او ولا يذكر الله والحال من وما الىنا في الزين الدراسي اولي صلوا عليا وكين اني وسلين لا خان لا خان مثل قوم مثل قوم او جلسوا فريستان على جثه حمار يعني يعني تمار او اختي كورتيزه فريسته عملها يعني وحنا كعين وحنا كخاذنا نقول في بغطي يقولني كخاذي وحنا في بلاي جاس عمل وشبه مين لو حسنو يخير عليه السلام كظوائر كله إلا كان عليهم كرة يعني أعمى شوري في خير كودي في ثواب كودي نقصان أوهها إلا كان هذا مجلس كاس كرة أوهها حديث كاسر في المجلس قوم المجلس ولم الله إلا أنف حسين ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا علي أساسي أنه يحسنين وإلا كان عليهم ترسا مخصانا سواها أي الفائد اكذا ينبه بسم الله امال والبلا فريس محلا وروا قدر الله على بالي على يره لا تبث ذا النوي ديجري بسيطه يا اسلاوا دي دي بتسين من حصل المرض انه ما له يعني وحياله وترين مصافه عيني في كلام المغيسي مركح الدمية لفريسة قالوا تلحقوا لفريسة وهو شاسي قالوا حالتما قرأوا قالو وقاضا يعني وحاها هاش كل وحاها أخرية سبحانه قلت عامنا بدت كاين مجلس بعد يوحانه وعامنا عوامتاني لفتولي عاد انتقررني وعال ليها عفاتح انهم رأى مخير بروس فالتحداثي يعني وحكوا يمال الله وعورى قرانك والله افضل من دجري فاتح يعني كلامي انا اهدي لا عايز عايز غسيله افضل من دجري بيرضوا افضل بالكلام الكلام فيه وكلامه امانه مخيم الله خديش هو قال بقول ايتها جرب ايتها على يعني ذكر الله يا نك ولي حاجة واي مفتوه ومهمة قصت الله مقاومة محضرة وعديثات لو ولكعه قان عليهم ترك النبي المخسلين تقر الله من الإيمان سلقنا وخدرنا لها فقالت هذا يسلق أهل اليها فقالت هذا يسلق فقالت هذا يسلق فقالت بملكع فقالت بمقامك فقالت بملكع عديثات ولكعان إليه من حسن نبينا المخسلين مركاسي اه اي ها انت بختي بالمرمر بالمرمر بختريز قرفزتين وهدل كجوج سد عملي عزيزي اما سر نقصا ذكر هلال لماذا قد مجالس الرئيسه التبريه خاصه في جنازه الرئيسه صالح لواي ومركزي حديث هادون كوانا لا يستاي بدي ولي ما اسوانسون مثل خوانينه وحك الريا لا تعلكم وان وحاصل ضرب اللي في الماضي يا سيم فوق اخر ستار كل داعي حتى الشوشه كان ستار كان ما هي عطاء بير الهيماني اكو يعني تعز ايه فاذ وين اي كهلايان يروحوا مع قتيرا واشد السبيله حد وحوايل غيرتني فلسطين بولس والصبح ده والله حظله وحال دنبيونا وما فتنونا ماشوه العيسى اي جدا حفاظه والنورو او ايو بعد ذا فريق ودر ايو بحث الان هلا عاد فريق ودركي واحد كانت السئلة هي هاد فريق ودر فريقان تاميه بتكلمه ادار حساب حبتين فريق ودر حتى الان كان عاد بيقون الوحد بقاروه ووحدة بقاروه مليوني هاد فتاها فريق على زميك وشيف يسا السور بو ذا حاسلهم الله رب العالمين وكاسي مفعنا سوبنا سلوات ودول أبصارنا ساوات حاسري أدول عزائمة وغبروا رخصة سوبنا سلوات الله والتدام أحليه وعاسري أدول عزائمة عزائمة وعيالها أو معناها لقعها عزائمت وعيالها معنى وحيالها إليني ولازمي أو أدومكي سأشكو لازمي يعني وحومكي أسلق أهاي على وضايات وحومكي أسلق أهاي سنة ولسو حكمي وإليه للوحومي فرضي سهد فرضي إياه يعني أنت بفرض أهايين سلودي أغتاء معنى وحومكي سأغتاء وحيالها وأدومها الالهه لازمي الوضع عزمي قاص علينا مو قران عزم وعلى جيده قصد هو يعني قصدي عليها. او لوغست عزم وعلى قرانه جاته عزم الهراء وراح جاي او لو قصد الهراء امكت على ولم نجد له عزبا او في وحواي او شرعيهنا الدوام ما وحي ولازمي وإله كل لازم الله فرض يالتا او يا له كل لازم ووجودي صلاه فرض ما هذه صوم شيء او دي لازم بوجته واهبل الرخصه وعيالها الين فوقينه وإله وحده يراد اله اساسيه جرا فرض وايلاتي له فغات اسيدي ويا واهله للخذ ديي رخصه علينا الجمع تجديد عن اهالنا لهذا فقاس وحوائط هياخد تجديد عن تجديد اهالنا خاصه على لهراء اغبلى ولهني السيد وعلى الهين فل دي اغبلى رجش على شارعنا وحوائط وعلى دور صومي او فونكي فونتا هاي اسليبها هاي ومس حزيمهنا هاي وغوアンك هاي او دوسو مشغول او فوذت ودوسو مي معنى ازعمت انك عمل فشيء او الا ماو هذه فقط يدي صومك سياح يعرفوا عمل فشيء وتكنك عمل فشيء فاست الهي نختي حديث كل ايه الجراء ان الله تبارك وتعالى يعني يسب ماهر على استراط فصدق عليكم بصدقة صدقة سيانة وصدقة فركين وحصدقة عشان وصدقة سيئ اهف اقبلوا اقبلوا صدقته الهي صدق ديسي اقبلوا صدق ديس محاوة وحي فرضي قاعد ديفوزي شميل فوزي هي اكواحي مع اعزامتي شميء معايان نفتيح شديننا وانشدد شدد عليها ازيمت لي في سوعتين معناها وحوائل مثلا مسافرات هاي وحالوا يجيبوا الروسي رخصه الروسي صرادي طفرت هاي اذا سافرت الى جافك الله مكن في غادي على مبلغت في هاي معكم برضو فرض اي من ال 2 او 3 ثم هيتهايه بالجراء رخصته اي وهو يعني دوري عسق هذه السفراتي من نفسه بسد تأخير انها يعني سفر كجرتي اقولي صلاة انا واغتيها دي هاتيس قالوا اودن انتو فكرين اما جماعة اكي او عادتي واجرتي اكيها تلايا محالي دي. يعني صدق عليهم بصدقة تنوى سفرات كجرتي سفرات كجرتي سلاة فردي على الجاري وحاكو فورا ان التهفن السبس اللي غرواه هو بلودة تنوات وخصت الله يا ماما بكاسي انا مان بريكيان صوري يعني تعبدوا هيا يعني وحن كله تعبدوا هيا ومحبنا يعني وزور فرما يعني وقته عشقه دور شما وزور شما معه وقته وقت وحا ايجري يا ليسه يا مسادي سفر كله اللي مسادي يجري صادرات هاي والأفرأي وعيوها سمعها وخسلوا فيه ورأيكي تستخدم كستو... احتفظ قائمه ميهي بادي يعني اوه وصافة القصر أصلافه ومرحلتين بلسومول وبركة الكثير بعدت وعقوا بانان قالوا بني فلادينات قابشت عدنباهتت واختليه عديهو حمتو أدواسك وخسطواه واختلي da amii ordintee hawlu intay obaqti rajjavaas ila e machine dogo ogadib oo magahis si faraxad qulni adka intii waxsteebin salaadti isha muwaad waxa suxariga tuna قد يسمي لي رسول كل فارو بيغا هاي هذا الديرغو هذا الملال دبن سيامو فاستفادينو بيركوميداسون فاستفادو جوامو فردي على قران يعني وحيلك وفروض دي على وفروض سفر كان دراد دي سي على وفروض دي بصحوفه فيا وجراء وصينتي سطبساتي لما الصحابه منها ذهني وماب احكام تحكنيته والغيث يتسومي افقسي سراديل الغاب هاي انت كل رخص عليها ها. يعني الهي ادومه يعني افضي وعي فرض هاي وعزيمه اهاين ما انا دي لك وشي عزامته وعوا هذا يفرض هاي كل الكنيسه صوتي فرضيا او مجيس الله وقفض لهذا الدبيره و جي صبر ده شيء وابو بتا وهي ابونا خلاص وابو بتا سوق يوا عنك تبكي هاي او دوي واصراي نرت او طلعت وابو رصي في ان العليمي ديسي لا وحال بابا الله خلصتاسي اخبل قد <تصفيق> واغبالو روخاتها واغبالا وقصت سبيل عيسى هرها ملك العيسى مكينة صفره مكينة فقطه مكينات محلو مجهيزه هاتي اوه كلاهاد سونكي وارفو ريسي وقصت اليه اي سي او اي اي فودات فردقي اتهاي يعني اتهاي اول او فود بيهي هينيك انا موضوع انا ازاعم تلي اسواته صفرات جيشي وارفو خلاس سيت يعني وقال شيء يكون عالس المسافرين بما يساء ان شاء الله تعالى عراسه انت مو هدو العزائم تغبروا الروحة وادعوا الناس دكنيه وادعوا الناس دكنيه وادعوا الناس دكلك الافة دكلك الافة دكلك الافة, دكلك الافة. دكلك الافة. دك فاي جودي هاتت اوغاشي دي هالكوت اوغاشي في الطاف ودعوا الناسه تدخله طقره طكرنا بابا